رسول الله وعلى آله وصحبه وليه. الله من فعله ما علمتنا وعلمنا ما يفعله وازلنا علمنا في العلم والعمل به أنه ميل وطرف الله ها... لأنك لذلك وقاضي وعلا نزلنا في كل عن مسألة السببية والفاعلية والتأثير والخلق وقلنا أن هذه لابد من إثباتها لله سبحانه وتعالى على وجه ومن إثباتها للمخلوق على وجه آخر أما الوجه الأول هو وجه الكمال أما الوجه الثاني وجه النقص أو نقول فرق ما بينهما هو الاستقلال أن الله سبحانه وتعالى تثبت له صفاته المشيئة والخلق والإيجاد والفاعلية وما أشبه ذلك على وجه يستقل فيه بذلك الخلق بذلك الفاعلية بذلك الإنشاء والمشيئة وما إلى ذلك وأما العبد فإن كان وفاعل مريدا وفاعل ومسببا ومؤثرا إلا أن تأثيره نقص هذا النقص يمكن ان يوصف يصف, يصف عدم الاستقلال يمكن ان افصله بكونه غير مستقل فان الفرق ما بين الفعليتين اذا وبين التاثيرين وبين الخلقين يعني خلق الله سبحانه وتعالى الذي يوصف به وخلق الانسان الذي يوصف بانه يخلق ايضا ليس على وجه الشرك ولا على وجه ان ينفى ايضا خلق الانسان واحداته وسببياته في غيري من المخلوقات وانما تفسيره ذلك ان مشئه الانسان ناقصه مشئه مخلوق ناقصه ان خلق الانسان ناقص ان خلق الانسان وفاعلته وان هذا نقص يمكن ان نفسره هو ان أنه ليس خلقا مستقلا لا يقدر على شيء بذاته ولا يفعل شيء بذاته باستقلال باستقلال بل هو يقدر بإقدار الله عز وجل ويفعل بإقدار الله عز وجل أن يفعل ويريد ويشاء بإقدار الله سبحانه وتعالى أن يشاء ويريد ومشيئة الله أصلا له أن يشاء ويريد ولهذا وهذا معنى قول الله سبحانه وتعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين لا تعارض إذن بين أثبات المشيئتين وبين أثبات الخلقين وبين أثبات الفعلين فأن الله هو الفعال لما يريد أزلا والإنسان يفعل ما يريده بالنسبة للأفعال الإرادية الاختيارية يفعل ويكسب يكسب ولو وهو مكاسب لها وهو فعل وخالق لله ولكنه على وجه غير مستقل اذا هو وجه ناقص لذاتيه الذين خالفوا في في هذا الباب مخالفه حقيقيه حقيقيه هم القدريه والجبريه اما القدريه فانهم انكروا اصلا اراده الله خلق الله سبحانه وتعالى للافعال وللمخلوقات خاصه طبعا لافعال المخلوقين يعني المكلفين وجعل ذلك لا جعل من ذلك الظلم قال لو قلنا ان الله هو الذي خلق افعال العباد فذلك يقتضي الظلم من اجل ان من تلك الافعال افعال شر وافعال معصيه ونحن نعلم انه سيعاقب العصاه على عصيانه هذا يستوجب ان يكون ذلك ظلما ومثلا فيه عاني ينفون ما لا يعتقدونهم قطعيا ويبقون على إثبات ما هو قطعي عندهم القطعي عندهم هو عدم الظلم توصلون إليه بالعقل عدم الظلم يعني العادل صفة عقلية عندهم العادل صفة عقلية عندهم لابد أن يكون إله عادلا عقلا ويؤونون الآخر وهو وجود مشيئة لله سبحانه وتعالى وإرادة لله سبحانه وتعالى يصرفون تلك النصوص عن ظواهرها ولا يعتقدون أن الله عز وجل مشيئة خلقا للأفعال وإنما الخالق للأفعال هو الإنسان ذاته هو. ها فهؤلاء إذن ظلوا <تصفيق> في هذا الباب من أجل نفيهم أمرا هو في حقيقته قطعيا وإثباتهم أمرا موهوما ووصفهم إياه بالقطعي وهو الظلم في التفاصيل أو العادل في التفاصيل نقول العادل في التفاصيل لا يمكن أن يدرك بالعقل والظلم في التفاصيل يمكن أن يدرك بالعقل فليس هو قطعيا إذن بل هو موهوم فالله سبحانه وتعالى هو الذي خلق المعصية بذاته واستقل بخلقها ولكن العابد أيضا خلق وفعل وارتكب وعمل وكسب ذلك بما كسبت أيديكم لكن على وجه ناقص على وجه ليس بمستقل فإنه لا قدرة له ولا حول إلا بالله سبحانه وتعالى وهذا لا يقتضي ظلمنا من أجل ان العقل لا يدرك التفاصيل في العلل والحكم قد يدرك الحكمه ويجهل غيرها وما وراءه فهذا هو السبب الذي نقول بسم الله هذا السبب الذي نقول ان الانسان اذا عصى وقلنا ان الله سبحانه وتعالى هو من قدر له ذلك أن ذلك لا يقتضي ظلمك إذا قلنا أن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق فعله أن ذلك لا يقتضي ظلمك من أجل أن من وراء هذا الفعل سر ومن وراء هذا الخلق علة وحكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى فجعلنا إياها لا يضرر لأنها في منطقة التفاصيل منطقة التفاصيل فمدام العقل يعلمها يثبت العدل على وجه الإجمال لم يضره أن يجهل تفاصيل الحكم في التفاصيل ولذلك لا تنافي ولا تعارض ولا تناقض بين أن نثبت أن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق أفعال العباد ومن ذلك المعاصي والشرور الظاهرة وبين أن نقول أنه يكرهها ويعذب عليها ويعاقب عليها لماذا؟ من أجل الانفكاك بين تقدير الكوني والإرادة الكونية وبين المشيئة والإرادة الشرعية وبين وهذا طبعا يستلزم ما ذكرناه من أو يتجاوب مع ما قلناه بمسألة العلال والحكم فأن من الحكم ما استأثر الله سبحانه وتعالى به هنا اذا في مسألة الجمع بين خلق الله عز وجل للفعل وخلق الإنسان للفعل خلق الله عز وجل للفعل على وجه تام وكامل ومستقل وخلق الإنسان لفعله على وجه ناقص وغير مستقل المهم أنه ينسب إليه وأنه يثبت له أنه خلق وأنه فعل أيضا الجمع بين الأمرين لا يقتضي إثبات ظلم من لأنه ليس لأن ذلك ليس في منطقة المجملات بل المجمل أننا عليه أن الله لا يرضم فشاننا بالحكمة في التفاصيل لا تظر بعد أثبتنا للمجمل مدام نحن قاع الكل أثبتنا لفاهة كراسي مثلا لم يظر أن نقول بعد ذلك أننا يعني فيها استثناءات فيها ما يعني يتجاوب نظريا وظاهريا مع ما اصلناه اولا فهناك كم يعلم الله سبحانه وتعالى نسبه الفعل للانسان هو على وجه النقص وعدم الاستغلال هؤلاء هم الطائفة الأولى الذين خالفوا والطائفة الثانية التي خالفت هم الجبرية الذين أنكروا فعل الإنسان اصلا وقالوا الله هو الفعال لما يريد من كل الوجوه حتى إلى درجة أنهم أنكروا أن يكون الإنسان كاسباً لفعله حتى على وجه الناقص أصلا حتى على وجه المستقل أصلا قالوا الإنسان يفعل هو الذي فعل حقيقة فيه. هؤلاء هم الجبرية ها؟ نعم نعم النسين عندهم عفوا الاولون القدريه والجبريه نفوا اراده الانسان واثبتوا الاراده الكامله لله سبحانه وتعالى لوجنه نفوا فيه نفوا معه اراده الانسان وخلق الانسان لافعاله الذين اختلفت عباراتهم واثبتوا لله مشيئه والانسان مشيئه وأثبتوا لله خلقا والإنسان خلقا وآمنوا أن هناك حكمة من وراء خلق الشرور الظاهرة هناك حكم باطنة آمنوا بها وسلموا بها مع جهلهم بكثير منها في منطقة التفاصيل هؤلاء وإن اختلفت عباراتهم ظاهرا فإنها لم يختلفوا في الحقيقة ومهل السنة فإن من قال منهم أن الإنسان لا يخلق ولا يفعل قصد أنه لا يفعل فعلا تاما ذاتيا وأنه لا يخلق خلقا كاملا مستقلا وعندما قالوا أو حيث قالوا أن الإنسان يخلق ما قصدوا أنه يخلق على وجهة ذاتية والاستقلال فعبارتهم في ذلك عبارات مختلفة لغضيا فقط والحقيقه واحدة وانا اثبت الارادتين واثبت الفعلين واثبت التاثيرين تاثير الله سبحانه وتعالى الذي هو تاثير الذاتي والمستقل وان الإنسان هو سبب فيه ومظهر له هو سبب في هذا فينسب اليه ايضا, إليه أيضا, إليه أيضا على وجه النقص على وجه المهم أن أنهم لم يختلفوا اختلافا حقيقيا وأن تشدد متأخر الفريقين على بعضهم البعض وبدع بعضهم ومنهم من بدع ومن طائفتهم من بدعت الطائفة الأخرى ومنهم من وصل حاله إلى التكفير اصلا كما هو الحال في, خلاف في هذا الخلاف اللفظي بين, بين المدرس الأثارية والمدرس الأشعاري فأن من الأشاعراء من نسبا من قال بأن الإنسان يخلق إلى الكفر أو البدعة والعكس أيضا من الأثرية من شدد الأشعارية ونسبا نفيهم للسببية والتعليل إلى البدعة أقرأ كلام البجوري مثلا ومن آخر الأشعارة يقول فمن اعتقد أن الأسباب العادية كالنار والسكين والأكل والشرب يؤثر في مسبباتها كالحرق والقطع والشباع والري بطبعها وذاتها فهو كفر بالإجماع أو لقوة خلقها أو لقوة الله خلقها الله فيها في كفر قولا ولا الصحر لا يكفر بالفاسق والتذع ومن اعتقد أن المؤثر هو الله لكن جعل بين الأسباب والمسببات يتلزم العقلية بحيث لا يسح تخلفه فهو جاهل وربما جرى ذلك الى الكفر فانه قد ينكر معجزات الانبياء لكوني على خلاف العاده وهم نعتقد ان المؤثر هو الله وجعل بين الأسباب والمسببات لزما عاديا بحيث يستحوا تخلفها فهو الناجي ان شاء الله دعوا هذا تفسرناه طويل وقلنا ان ما اثبت ما ينبغي اثباته من خلق الإنسان من خلق المخلوق وفاعليته في تلزم عادي يصحه معه التخلف الانسان او غيره حتى السكين وحتى النار وحتى الماء وحتى الدواء وهذه تسبب أشياء أشياء أخرى تسببها فيه تسبب غير مستقل تسبب ناقص تسبب غير ذاتي وهكذا من ناحية المصدرية هو تسبب عادي وليس عقلي عند التدقيق وعند التفريق وعند المقارنة هو ليس بذاتي هو عادي بمعنى أن النار تحرق بمقتضى العادة بما جعله الله سبحانه وتعالى في مجرية العادة هكذا دأب السكين أن يقص أن الأكل تحرق يشبع أن الماء يروي وهكذا الذي يكون بمقتنى العادة هو الذي يتخلف مطلقا ولا يسح انتقاذه مطلقا مثل وجود الله سبحانه وتعالى في العقل أجيب في ومثل الوحدنية لله عز وجل ومثل ومثل كمال الله سبحانه وتعالى ومثل اجتماع ضدين ضد وارتفاعيهما فأن الحكم مستحيل عقلي وهكذا لكن الذي قال أن المسببية والتأثير هي حكم عقلي أن يكون صح... كلامه صحيحا من جهة يعني سببية الأشياء في غيرها كون المخلوق يخلق أو يريد يمكن أن نقول إرادة حقيقية بل يمكن أن نقول ذاتية وعقلية هذه الكلمات مما يمكن أن نقولها على وجه على وجه ماذا؟ على وجه بالنسبة لحقيقية على وجه أنها فعلا في الخارج بالنسبة لذاتية على وجه أنه هو من فعل فعلاً موجوداً أيضاً هو بذاته من فعل إذا وصفناها بأنها عادية فذلك من أجل أنها لا تتخلف في مقتضى العادة لكن لما وصفناها بأن التأثير فيها عقلي فذلك باعتبار ان الحواس لا يمكن أن يتوصل معها إلى نتائج إلا بالعقل وأن العادات والاحكام العادية لا يمكن أن تستنتج بالعقل فالأحكام العادية مثل كوالنار تحرق والماء يغرق وما أشبه أو يروي وما أشبه على فكره فكره هي هي استنتجات عقليه ايضا استنتاج عقليه التخلف لا ينصح فيها في الاصل الا ان ان الله بشيء اقوى من مجرد العاده وهو العقل وهو الذاتيه وهو الحقيقه المطلقه وهو الله سبحانه وتعالى ها يعني نحن كيفاش المعلومات الى معلومات المعلومات العقليه وفهم معلومات عقلية تدرك بالحواس وفهم مدركات عقلية تدرك بالعقل مجرداً وهي المعنويات يعني فهم حاجة بالتجربة بالحواس بالذوق باللمس بالسمع بالبصر بالشم خمس الحواس هذه وحدها ما تخدمش معه العقل فهو واحد يبصر يبصر وهو مش عقل حتى يبصر ظايراً ما يدرك شنوى الموجود أكوان لا؟ وبدأ من عقل. يعني هناك نتائج عقلية حسية وهناك نتائج عقلية محظى لا تحتاج إلى حواس صورات عقلية في الذهن طيب كون هذه المؤثرية بالنسبة للمخلوقات وهذه الفاعلية بالنسبة للمخلوقات السببية يعني موضوع نقاشنا موضوع حديثنا وموضوع بحثنا هذه هي من القبيل الأول من القبيل الثاني هل هي م م م م أمور أو أحكام عقلية حصية أم عقلية محضر <تصفيق> عقلية حصية هل هناك مشاحة في وصفة من العقلية لا مشاحة إلا إذا إلا إذا اعتقدنا أنها من الجهة العقلية آتية من الجهة العقلية المحضر وقتها يكون هناك خلاف عقيقية لأننا بذلك نسبة ذاتية للمخلوق في فعله والمؤثرية للمخلوق في خلطه وهكذا وتأثيره وهكذا فلو لأننا لو جردنا الإنسان عن لأننا لو قلنا أن هذه الأحكام العادية هي عقلية مقصدنا هذا لم يكن هناك مشاحة من أجل اما ان العقل هو الذي توصل الي صحيح ان بمقتضى العاده اوصل اليه وبمقتضى الاسباب عن طريق الحواس توصل اليه وعن طريق التجربه توصل اليه والتكرار والاستنتاج توصل اليه وليس عن طريق عن طريق الضروري بل بطريق النظر والاستدلال وطريق العاده والحس والتجربه فهنا يكون لا يكون هناك شيخ لكن عند المقارنة لا يصح أن نقول أن هذه النتائج عقلية عند المقارنة عندما نقارنها بالنتائج العقلية المحظة عندما يجتمع اللفظان في السيق الواحد العقلي والحسي لا, لا يجوز أن نقول بالنسبة لهذه هي أحكام عقلية لأننا وقتها صنفناها بأنها عقلية محظة وبالتالي نكون نسمنا الفعلة إلى كونه ذاتيا من المخلوق وهذا تأليه للمخلوق وهذا اثبات لمؤثرية حقيقية من كل وجه وتامة وكاملة للمخلوق اثبتنا بالتالي استقلالا للفعل بالنسبة للمخلوق وهذا هو وهذا هو حقيقة ما وصل اليه فموصل اليه القدارية هذا هو حقيقة ما وصل اليه القدارية أو هو لازم مذهبهم لأنهم نفأوا الإرادة عن الله عز وجل النفأ والخلق عن الله عز وجل هنا فور الباب من أجل أن يثبتوا أن, أن الخلق هو للإنسان وبالتالي يكونون أثبت المسببية والمؤثرية والفاعلية والخلق على وجه كامل للإنسان وعلى وجه ذاتي للإنسان وعلى وجه عقلي للإنسان مع المقارنة لو سألناهم وقلنا لهم عن القذالين فعل الإنسان وتأثير الإنسان هو حكم عقلي أم حسي سيقولنا عقلي سيقولنا عقلي واجب لنفسه واجب لذاته فمن يفعله بذاته وهذا هو الشرك فإن يحصل شرك فهو لازم مذهبهم فهو لازم مذهبهم والاستفسار وعند الإلزام فإنه يلزمهم أن يقعوا في هذا ها لابد من اثبات لأحد المؤثريتين والفعليتين والخلقين من يقال أن الله هو الذي خلق بذاته الأشياء ومن يقال أن المخلوق هو الذي خلق الأشياء بذاته فهؤلاء يعني لابد لهم من إثبات ذاتية في أحد البابين والإثبات الذاتية بالنسبة لخلق الإنسان هذا هو عين الشرك لأنه أثبت الكمال للإنسان وأثبت الخلق للمخلوق وهو عين تناقض أيضا في العقل فأن ذلك لا يصح لأن المخلوق لابد أن يكون مخلوقا ولا يستخيم أن يكون خالقا ومخلوقا في أن نوع على كل حال خلاصة هذا الباب هو ما ذكره ابن تيمية رحمه الله قال الذي عليه السلف وأتباعه مائمة أهل السنة وجمهور أهل الإسلام المثبتون للقدر المخالفون للمعتزلة إثبات الأسباب وأن قدرة العبد مع فعله لها تأثير كتأثير الأسباب في مسبباتها والله تعالى خلق الأسباب والمسببات والأسباب ليست مستقلة بالمسببات بل لابد لها من أسباب أخر تعاونها ولا مع ذلك أضغاد تمانعها والمسبب لا يكون حتى يخلق الله جميع أسبابه ويدفعن أضغاده المعرضة له وهو سبحانه يخلق جميع ذلك بمشيئته شئته وقدرته كما يخلق صائر المخلوقات فقدرة العبد سبب من الأسباب وفعل العبد لا يكون به بها وحدها بل لابد من إرادة الجازمة مع القدرة وإذا أريد بالقدرة القوة القائمة بالإنسان بد من إزالة الموانع كإزالة القيد والحبس ونحو ذلك والصاد عن السبيل كالعدو وغيره وقال في موضوع آخر والحوادث تضاف إلى خالقها باعتبار وإلى أسبابها باعتبار يعني الخالق باعتباره من زاوية وإلى المخلوق من زاوية أخرى فهي من الله مخلوق له في غيره كما أن جميع حركات المخلوقات وصفاتها منه وهي من العبد صفة قائمة به كما أن الحركة من المتحرك المتصف بها وأن كان جمادا فكيف إذا كان حيوانا وحينئذ فلا شركة بس لك الشراك والتشريك بين الرب والعبد باختلاف جهة إضافة كما أن إذا قلنا هذا الولد من هذه المرأة يعني أنها ولدته ومن الله بمعنى أنه خلقه لم يكن بينهما تنافسه وإذا قلنا هذه الثمرة من هذه الشجرة وهذا الزرع من الأرض بمعنى أنه حدث فيها ومن الله بمعنى أنه خلقه منها لم يكن بينهما تناقل يعني بما كنتم تعملون بما كسبت أيديكم فما يقولوا والله خلقكم وما تعملون على أحد تأويلين في تفسيرها وما أشبه من الآيات التي توفق ذلك التفسير وهذا تعارض فضرها ولكن حقيقة الأمر أن لا تعارض أجل أن التي نسبت الفعل والعمل للإنسان نسبت إليه ذلك على وجه أنه سبب فيه على وجه أنه مشيئة عادية فيه وموجودة في الخارج فيه لا يمكن أن ينكرها وحيث نفاء العمل والكسب عن الإنسان وأثباته لله سبحانه وتعالى كما في قوله والله وخلقكم وما تعملون فإنما يتكلم في تلك الآيات عن المؤثرية الحقيقية وعن السببية الحقيقية وعن الفعيلية الحقيقية المستقلة الكاملة وعن الكلام في العقل من المنح العقلي من المنح العقلي الله هو الذي يفعل الأشياء فعلا ذاتيا لا يتخلف أمره عن التكون والتشكل ولا يتخلف, يتخلف يعني أمره عن الخلق وأما المخلوق قد يتخلف أمره عن الخلق وإرادته عن الخلق وقد تنتفي إرادته اصلا كما في الأفعال غير الاختيارية وما أشبه ذلك مما يدل على أن الاتراد والذاتية هي في أفعال في أفعال الله سبحانه وتعالى وليس في أفعال الإنسان وأن الإنسان ليس كالقشة في مهاب الريح ولكنه له إرادة ناقصة إرادة محاطة بإرادة الله سبحانه وتعالى وله قدرة ولكنها غير ذاتية وهكذا السؤال الآن في, في هذه الحصة هو عن القواعد العقلية وكذا العادية وكذا الشرعية هل هي قواعد كلية أم أغلبية فقط يكون فيها استثناءات وإن كان فيها استثناءات فذلك ينقضوا علة الحكم فيها أمله هذا السؤال يدخل في باب الاعتقاد ويدخل في باب الأصول في أصول الفقه أيضا وهي مسألة مهمة أما دخولها في الاعتقاد فذلك من جهة الكلام عن حكمة والتعليم وأن الله سبحانه وتعالى لا يخلق إلا لحكمة ولا يأمر إلا لحكمة كمية ومقتضى مذهب أهل السنة المثبتون لحكمة الله سبحانه وتعالى في التفاصيل ولم يغرهم الجهل بكثير من الحكام في هذه المنطقة ولم يصدهم ذلك عن الإيمان بها مع جهلهم بكثير, بكثير منها وأما دخوله في الأصول فذلك من جهة مسألة التعليل وانتقاض العل فإن العلة اختلفت عبارة الأصوليين في كونها عن العل الشرعية طبعا في كونها تنتقض أم لا بمعنى إذا وجدنا حكما معلقا بصفة الماء مثل الخمر وتحريمه الخمر هو معلق على صفة الإسكار هل ينبغي إذا اخترنا أن الإسكار علة ألا تنتقذ تلك العلة مطلقا لكي يصح تعليل بهاء فلا يأتينا نص ولا يأتينا مثال في يقول أن الإسكار حلال في أحيان فيبطل بذلك التعليل أم لا يهم هناك يمكن أن تكون هناك استثناءات هذا هو السؤال يعني في تنقيح المناطر في معرفة في البحث عن العلة علل الحكم عليش حرم من أجل كذا صفة, صفة هذه صفة هي العلة هل لابد أن تترد هذه العلة أم يصح انتقاظها اختلفوا أو أقل شيء اختلفت عباراتهم وصوليين هل من شرط العلة الاتراد أم عدم الانتقاظ أم لا يعني هي العلة هي صفة ظاهرة منضبطة هي صفة ظاهرة منضبطة لكن انتقاظها يكون على وجه الاتراد أم يصح أن تكون علة وهي منتقظة فهي فقط يعني كان نقول هل هي صفه ظاهره منضبطه انضباط تام من ومطلده قائمه ام هي صفه ظاهره اغلبيه اختلفوا في التعبير والتختلف وال... في هذه المساله في هذا في هذا المنحه كلام في باب الاعتقاد وكلام في باب الاصول ايضا اصول الفقه سنتكلم سنحاول الاجابه هذا السؤال من جهة ثلاثة من جهة العقلية ومن جهة العادية ومن جهة الشرعية أما القواعد والأحكاب العقلية المحضة عندما نقول العقلية المحضة نخرج العادية ونخرج الشرعية لأن العادية الفاسية هي قواعد عقلية أيضا ولكن نسل محضة بل نتوصل إليها بالحواس والحواس يمكن أن تخطر أؤكد الخطأ قائم صحيح انه ضعيف في عندما تكرر التجربه مره ما كما فسرت لكم في الدرس السابق ولكن المهم ان يمكن ان يحصل معي القطع ايضا لكن القطع دوله قطع ليس كقطع واليقين في الاحكام العقليه واحده واحده لين هذا مثل عقلي اما بالنسبه ل الاحكام العاديه فانها فانما يتصل الي بتكرار والتكرار له نهايه إذا كنا نكون بكراراً أما المرة المرة اللي من بعدها ممكن تكون مشكاكة احتمال عقلي موجود صحيح بمتوصل اليقين والكمأنينة لكن هذا اليقين دون اليقين للعقل الذي لا ينتقذ مطلقاً حصلوا هنقابل إجنسوا هنقابل نعم إذن أما القواعد والأحكام العقلية المحظة فإنها لا تنتقد بحال بل تكون قطعية في إجمالها وتفاصيلها الجسئية مثل الحكم باستحالة اجتماع النقيضين فإن هذه قاعدة كلية عقلية فتعموا جميع أمثلتها وأفرادها والجزئيات المندلجة تحتها بلسة اثنان فلا يوجد مثال واحد يخرج عن هذه القاعدة وهذا لأن القاعدة العقلية ذاتية أي هي ثابتة بداهة بلا سابق نظر والاستدلال لأن العلة في ثبوت الحكم فيها ذاتية ومن ثم فهي تنسحب على الجزئيات بداهة بلا سابق نظر والاستدلال أيضا ومثال ذلك أيضا حكم بوجوب الكمال لله سبحانه وتعالى واستحالة النقص فقاعدة الكمال الذاتي لا تتخلف في شيء من جزئيتها أبداً لأنها قاعدة عقلية محظى يحكم بها العقلات جميعاً يتفقون عليها فتكون ذاتية ومن ثم تكون قطعية في إجمالة وتفاصيلها الجزئية بخلاف القواعد العادية فإن من القواعد العادية لا يستقل العقل بحكم بها من مجرده فإن لا تثبت بالعقل محظى بل تثبت بالنظر وملاحظة التكرر فتكون قاعدة كلية مع امكان الانتقاذ في بعض جزئياتها امكان, إمكان. وإذا كاعدة النار تحرق مثلا فإن هذه قاعدة كلية ويتحتمل مع ذلك تخلف بعض جزئياتها إذ يحصل أن النار لا تحرق أحيانا كما حصل لإبراهيم عليه السلام لكن ذلك لا ينقض مجمل القاعدة إلا لو قيل إن النار تحرق بذاتها فذلك هو المنتقذ أما مجالد الحكم بأن النار تحرق فغير واجب لذاته يعني العقل لم يحكم بذلك استقلالاً كما حكم باستحالة النقص ووجوب الكمال لله مثلاً بل إنما حكم بذلك حكماً عادياً بعد النظرة والاستدلال وكذا القواعد الشرعية يعني إلا حد ما توصلنا إليه القواعد العقلية لا تنتقظ لأنها ثابتة بذاتها النار تحرق مش مثال خاطرش مش قواعد عقلي أما اجتماع النقضين عدم إمكان الاجتماعي، ينسح التجتماعي عن ناقضين فهذا مستحيل أن ننتقض وجود الرب عز وجل مستحيل أن ننتقض الله عز وجل وحدانية الله سبحانه وتعالى وهكذا هذه أشياء قطع قطعية عقلية هذه أشياء لن يكون فيها انتقاض لن لسه فيها ستنائت أبدا تابتة بذاتها نعم تابتة بذاتها لو كانت من جسم ما يتوصل إليه بالحواس لأمكن أن نقول يمكن أن تخطأ ومن ثم يمكن أن تنتقذ تلك القواعد فنحن نتوصل إليك بعقولنا بداهة بلا نظر والسدلال أصلا لأن ما هي الحاجة المرحلة يمكن أن تصبح هذه هي نظر والسدلال نفسه هذه خارجة عن نظر والسدلال هذه ثابتة مسلمة قبل النظر نظر والسدلال ها؟ بمجرد أن الله يخلق في العقول ندرك العقل هو وسيلته الاكثر نعم سيد ابراهيم شي و بالتراस्पेक्ट يعني استعمل حد الحال هذا ربي هذا اكبر بعض بعقلي واحلل ليه لا هذا هذا في الطريقه وليس في هذا عند المكلف عند هذا عند المستدل بد تكون مثلا معلوم بالضروره وكما كنا معلوم و كنا نقول في الدرس اللي قبل بدها قد تكون بالنظر ومعلوم بالضروره ويتوصل اليه الناظر بالنظر هي معلومه بالضروره ولكن لان النسبيه في, في العلم والجهل واليقين والظن تدخل هنا ها انت فعلا تتكلم عن المجتهد عن المستدل عن الناظر عن لا انت تكلم عن الامر في ذاته اما ان يكون عاقليا محض او لا ما كان في نفسي عمل في نفسي امل عقليا محض فانه ليس حق فيه التخلف والانتقال بالنسبة للقواعد العقلي هي هكذا بالنسبة للقواعد العادية ليست هكذا إلا من جهة إلا من جهة ماذا؟ إلا من جهة العادة إلا من جهة الحس للتخلف أن النار تحرق هذا القاعدة لا تتخلف. لكن لا تخلف ولا تتنقض من الناحية في الزهنة الخارج خارج خطر في 33 داتنا يعني اصلا ما نقدر نعم بالقوه المطلقه يمكن ان تنقذها فكتب الله سبحانه وتعالى تذكر بالعقل وهل هناك ما اقوى منها اذا ولا كان هناك ما اقوى منه ما ينقذها فليس هي بذاتها ولا ولا يعني ولا, ولا مضطره كما هو حال القواعد العقليه المحضه بقي مابا بقي سؤال عن القواعد الشرعيه وهذا اهم شيء قواعد الشرعيه هل تمتقب امثله ليكون نبحث اصوليا هنا أيضا مع كوني اذا اعتقاديا رحت الاول والثاني البحث الاول هو في الاعتقاد في الفلسفة وفي في المواضيع في العلوم هذيك اللي تبحث بالعقل او اللي فيه كبير للعقل فيها والعاديه في العلوم التجريبيه يعني وتقدروا من منحه شرعي شرعي وزاد في العلوم الاخرى اللي دخل اللي دخل لكن عموما يعني هو مبحث شرعي اصولي وهو مبحث اعتقادي طبعا لان الايمان بان الله سبحانه وتعالى يخلق للحكم يامر للحكمه هو باب اعتقادي كما انا الايمان بان الله يخلق للحكمه في اعتقادي الناس عن, عن كون الله عز وجل يامر لحكمه ولا بد ام يمكن يمكن ان يحصل انتقاء هذا هو السؤال وهذا هو المبحث اذا وصلنا من الكلام على فالسلام وصلنا من الكلام الى قواعد ماذا شروعي بعد توصلنا الى كون القواعد العقلية لا تنتقد ابدا مثل اجتماع مثل استحاله اجتماع النقيضين فاني هذه القاعده ليس فيها استثناء لا تنتقد ابدا والقواعد العادية الحسيه تنتقد يمكن ان تنتقد لان, لأن منها ذلك في مؤثرة الله يقدر أن ينقضها وتنخرق العادة إذن بقي التعليم الشرعي القواعد العادية لا يستقل العقل بالحكم بها القواعد الشرعية يحتمل عقلا أن تنتقض أيضا فتكون كلية مع إمكان الانتقاض لأن الحكم فيها شرعي والحكم الشرعي لا يجب لذاته لانه لم يثبت بالعقل استقلا صحيح لحد الان ولا هذا هو ثلاثه الحكم العقلي والحكم العادي والحكم الشرعي بالنسبه للحكم العقلي كان نقول ماذا مش قرابوها ام سهلها الحكم العقلي كان نقول ماذا كاننا كل ما ليس بمحلوك وهو الله سبحانه وتعالى لنقول أولي نذكر هذا المثال وهو أحس المثال وجود الله سبحانه وتعالى هذا أمر لا يمكن أن يكون باطلا ولا أولي يكون فيه استثناء فهو يجب لي ذاتي كلها ذاتية وبالنسبة لأحكام العادية مع أنها تتطرد وتتكرر ومثلت النار تحرق وما يروي وما أشبه مع كونها تتكرر مع كونها يلزم من وجود تأثير ذلك السبب و ذلك إلا أننا نقول أنها متعلقة بالمخلوق الذي ثم تقوى وتأثير أقوى منه وهو التأثير الذاتي الذي, الذي يدخله في الحكم العقلي فهم حكم عقلي فهم حكم عادي فهم حكم شرعي الحكم العقلي اقوى من الحكم العادي فالحكم العادي رغم انه ديما دي دي. الحكم العادي هذا الحكم الحسي هذا رغم انه مطرد كما الله الا انه ما حكم اقوى منه اذا يمكن ينتقل الوحيد اللي هو الحاج اللي منها حكم اقوى منه الحكم العقلي ما عندوش حاجه اقوى منه دون وجود الله سبحانه وتعالى ما ثمش حكم عقلي من هكا يعني مسلم مفروغ منه متعلق بالخالق اصلا متعلق بيوجب الوجود لذاته اصلا رايتم هنا هي هذه واضحه تصور هي واضحه لكن شنو السؤال السؤال في الحكم الشراي هل ينتقد ولا كان قوله هو من قبيل الحكم العقلي يشويلي <العقلي> <büyük تصفيق> ينتقدش العربية. وكان يقوله يقول هو من قبيل الحكم العادي هو ينجي منتقل هو منشيرة هيك ومنشيرة هيك منشيرة هو متعلق بالله عز وجل قدروا لي أمر وينهى وحظه شرع وشمعان تل أمر ونهى إليه ومنشيرة أخرى تريد أن تستميال لا مشترك أنسى المجتدين دي ومختي طلبتي أنساه نحكيه عام حكم في ذاتي منشيرة أخرى شنون مش منشيرة الحكم العادي منشيرة أخرى شنون تعالى. من شيرة أخرى الله يفعل ما يشاء ويأمر بما يشاء ينجم ي... يقول الخمر في اللحظة ذي يحرامنا ولحظة ذي حلالة ينجمنا من جمش صحيح هي مش موجودة الفعلي موجود العقل أن الله يفعل ما يشاء ويأمر بما يشاء هكذا نعم قبل قبل انتظرنا قبل قبل الحكم الشرعي مبدئيا نزلنا ما وصلناش نكملنا البحث متاعنا. نحن نقلنا المهد. ما تستعجلوش اصبروا معايا حد ما راينا ان الحكم الشرعي له تعلق بالحكم العقلي من الزاويه هذه يعني مازال ما كملناش وبالتالي يمكن ان يكون مضطر اذا لا ينتقم وان الله سبحانه وتعالى لا تتناقض حكمه بما علقها بعله الخمر متعلقه بالاسكار لابد أن كل حاجة يكون فيها إسكار تكون حكم التحريم ما ننقاوش في القرآن في الوحي أبداً حاجة فيها إسكار وحلال مستحيل النجم يكون كيكا البحث والله يمشي كيكا البحث والله ينجم البحث هو شرعي وبحث شرعي متعلق بالله عز وجل متعلق بالأبواج بالوجود صحيح مشيرة ذلك لكن مشيرة أخرى الله سبحانه وتعالى من سفادي العقلية أنا مطلق المشيئة ما ننساوش يجب أن نجمع من الأطروحات هذا أكا ولا إذن إلى حد الآن نقول هناك إمكانية أن تتخلفة أن تتقذ العلة شرعاً من أجل غلبة مسألة مطلق المشيئة وعدم تعرض هذا الإطلاق فيها مع كون المسألة الشرعية لأن الكلام ليس عن وجود الله وليس عن كمال الله, كمال الله. لكن في التفاصيل نحن نتخلق المجمل نحن هنا وقت يقولنا الواحد, الواحد يقولنا ما نتلمكم غالب هذا يتنافى مع حاجات قطعية ويقال كمال الله سبحانه وتعالى وقت لنبدأ لنقول الله سبحانه وتعالى ليس له حكمه مطلقا نعم تفضل أو ليس له عاد المطلق أو يمكن أن يظلم وهكذا وقتاً نحن نفيد اما نحن قادم نتكلم في منطقه التفاصيل وقت اللي قاضي على ماذا نحكيوا على التفاصيل انا اثبت جنس العله اكولا واثبات جنس العله اثبات للعدد العدد الالهي اكولا شو عندنا ضد العدد الهي ضد جنس العله وافرادها جنس جنس عنده عدد اخر شو عندنا فيه اشنيه شو عندنا فيه تنتقد يعني فمس ثنياته ومثم عله يعني أكو ولا؟ ضيب إلى حد ما درسنا إلى حد ما رأينا هناك احتمال أن تنتقر نعم من أجل مطلق المجل لأن الحكم فيها شرعي والحكم الشرعي لا يجب لذاته لأنه لم يثبت بالعقل استقلالا فإن الله تعالى يخلق ما يشاء ويختار ولا يجب عليه شيء بمجرد العقل بل هو من أوجب الواجبات على نفسه كما قال كتب ربكم على نفسي الرحمة وكذا ما حرمه فإنما حرمه هو على نفسه كما قال إني حرمت ظلم على نفسي وهذا لثبت الإطلاق في مشيئت الله عقلاً كما هو قول عامة آمن سنة ومحققه فهذا هو البحث العقلي في انتقاذ الأحكام الشرعية يعني الآن المرحلة مرحلة مش نبحث نحن في الحكم العقلي وبعد نقول حصلنا في بعد بعدين تونا في حكم الشراء المرحله الثالثه في الحكم الشرعي المرحله كل الذين عملناه شنو بحث في ال... في الحكم الشرعي مش مازال لنا في الحكم الشرعي فاكر ولا حسب البحث العقلي في الحكم الشرعي يعني اغزرنا النحور الثالث اللي هو الحكم الشرعي بتشوف انتقل والله وصرنا له من زاوية عقلية ما زال عنا زاوية شرعية زاوية العقلية هي الإمكان حكم بالإمكان إمكان الانتقال لا بأس لأنا لأن نتبدأ جلسل على الله حكو الله اللي بش هي مسألة في, في التفاصيل ما تحسن مش بالعقل العقل حكمه بالإمكان شنوها إذا ما نقل إذا ما دليل نقلي المسألة مش التفضل. كاش تكون ويرد. ويرد فيها الانتقال طيب سنبحث بحثا, بحثاً شرعي هذا هو البحث العقلي في انتقاذ الأحكام الشرعي وأما البحث الشرعي الذي ينظر فيه بعد ذلك إلى قول الشرع في جواز انتقاذي أو عدمه فيقتضي عدم جواز الانتقاذ لأن الله تعالى قد أخبر عن نفسه أنه حكيم وأنه أحكام الحاكمين وأنه أنزل الكتاب بالحق والميزان وتمت كلمة ربك صدق وعادة هذا كان مذهب أيام السنة أيضا أن الله تعالى لا يخرب إلي الحكمة ولا يأمر إلي الحكمة لأن السمع قد دل على ذلك وما ذلك الأيات في إثبات العدل والحكمة وهذا يوجد بعض عدم افتقاد على الأحكام الشرعية وأن يكون من استثناء في بعضها كاستثناء جواز إظهار الكفر من المكر وكاستثناء جواز أكل الميت على المنطر ونحو ذلك لا حقيقة التعليم وإنما هو ينقذ عموم العلة دون جنسها مثل جنس شرح الصدر بالكفر وجنس أكل الميتة حال الاختيار فإن ذلك محرم دائما بالاستخدام ولهذا يكون خلاف هذا من القول بانتقاد العلة في أحكام الشرع خلاف لفظيا آل إليه النظر إلى انتقاد عموم العلة فيكون كالقول في انتقاد أحكام العادة لسحة التخلف فيها بالنظر لسحة التخلف وصفنا بأنها تنتقذ وبالنظر إلى أنها فعلا تنتقذ وأنها لا تنتقذ يعني بنت بالنظر الى مطلق الاشياء قلنا يسوغ فيها التخلف والانتقاد وبالنظر الى الفعل والدب الشرعي قلنا هي لا تنتقد من أجل ان استقرانا الاحكام شرعا كما في العاده كما في الاحكام العاديه هنا ايضا وجدنا وجدنا انها تنتقد كيف وجدنا مثلا أن الكلام الذي يسدل به او الامثله التي يضربها الذي يقول بالانتقاد في شرع يقول مثلاً أن الميتة تجوز من المفتر إذاً تنتقذ العقل نقول أن هذا ليس بانتقار بل هو استثناء والاستثناء لا يأتي على الجنس بل يأتي على الصفة فالذي لا ينتقذ والذي نتكلم نحن عنه وقلنا أنه لا ينتقذ هو أكل الميتني غير المفتر هذا يتنتقذ كملوا لازم تكمل معايا لكاين ولا تنظر الى ولا تنظر الى ما فقط نعم الى الذات دون الصفه واني كاينه من ذلك الجنس يعني نعم بارك. نعم يعني لكشينه في الجنس ماشي أنا... عبارك الله فيك هذا نعم مادام في الاخر ما تنتقدش اذا ماش انتقاد ها ذات وبرشه صفات نبداو نقصوا من الصفه كان قاعده حاجه ما تخض في الاخره هذيك اسمها الجنس هكا ولا في الشريعه حسب الاستقراء ديما نلقاو هكا ربنا مثال وقال لنا هؤلاء تجوز وانتم تقولون علت, علت, علت, علت التحريم هنا هي كونها ميته جاب صفه ما الجنس نعم كل هذه صفه في اسفئات والاستثناء الاخير لا ينتقض وكلامه أنه نحن على الاستقلال الأخير ها؟ وهو الجنس وهي الجنس الميتة للمضطر كما جواز تحريم الكفر إذا قال, قال أنه لا ينتقل ولابد من أن يكون الكفر حراما دائما ويأتي المناقش والمخالف يقول له هذا غير صحيح لأن الكفر يجوز للمضطر والمكره فإلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان يقول الأول ويرجع الأول إليه فيقول انا أقصد إبطاء الكفر مع دم لكراه هذا لا يجوز بحال فالاختلاف هو اختلاف في قصدهم بالعبارة وليس هو اختلافا في نفس في حقيقة الأمر فلا قائل بين الجنس ينتقض يصل على تقريبا هو قول الجمهور الأغلب من أصليه وبعضهم يقول نعم تنتقذ وأن الحكم غالبي إذا بحثنا عن في الشريعة عن العلة يكفينا أن نجد أن الشرع يعلق الحكم عليها في الغالب والاستثنائية لا تضرب لأنها قليلة ها حكم للغالب هذا كلام يمكن أن يكون صحيحا أم لا؟ يمكن أن يكون صحيحاً لكن أكثر أدلة أدل الشريعة والاستقلاء مما يدل على عدم الانتقاء لأنه يبقاء عالية الاستقلاء يدل على بقاء عالية وهي الجنس. جنس شرح الصدر بالكفر وجنس الأكل الميت حال الاختيار فأن ذلك محرم دائما دائم دائم بالاستناء وليس يكون خلاف هذا من القول بانتقاض العلا في أحكام الشرع خلاف النفظين آلة إليه النظر إلى انتقاض عموم العلا فيكونوا كالقول في انتقاض أحكام العادة صح تتخلف فيها مع أن الذي تخلف حقيقة هو الأثر العادي للذاتي كما في حلاق النار وعدمه فأن الذي ينتقذ هو عموم كون النار تحرق لا خصوص كونه يتحرق بإذن الله فهذا لا ينتق وما يظهر من الانتقاض وانخرام النظام إنما يكون لتقاطع المصالح الكونية ولا على الحقيق كما في معجزات الرسل الذين يخلقون بها العادة فإنما فإن اقتضاها مقصد آخر وعلة أقوى من ذلك في الموضع كإظهار صدق أولئك الرسل وإلا فإنه تعالى له الخلق والأمر وهو منزل في ذلك عن العبث كما قال فحسبتم انما خلقناكم عبثا وقالوا ما خلقنا السماوات والارض وما بينهما وقال وما خلقنا السماوات والارض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما الا بالحق ولكن اكثر لا يعلمون وقال تعالى الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت ارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كذتين ينقلب اليك البصر خاشئا وهو حسير وقال هو الذي جعل شمس الضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلم عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق فصلوا الآيات لقوم يعلمون وهذا لا يتعارض مع إمكان الخرام العادة والنظم الحكم ومقص الأخرى كما قال تعالى اقتربت الساعة وانشق القمر إلى قول حكمة بارغة وقال فمن يملك من الله إن أراد أن يهلك المسيح بن مريم وأمه ومن في الأرض جميع ولله ملك السماوات والأرض وما بينه ويخلق ما يشاء يعني هناك الميتة يجوز أكلها للضرورة من أجل أن هناك قاعدة أقوى منها وهي قاعدة أن الضرورة ضرورة تضرر الإنسان تؤدي إلى موت وأن يلقى حتفة وذلك أعظم أن يأكلها فأنا يتضرروا بأكلها أما خير يتسمم مثلا مثلا مثلا كان هي فاسم مثلا يتسمم وإلا يموت جملة الرجل مش يموت ولا أقصد أن هنا ثم تتزاحم بين العلال وليس هناك انتقاض العلال بل تتزاحم بين العلال هو الذي جعل بعض السفات تسقط ويبقى الجنس رأيتم نفس كلام هنا كما في الأمر الحسية التي نشاهدها أن التي دان خرم حاجة خلقة العادة كما معجزات رسل العلة مثلاً أنا آه... العلة الأحراق هي النار مثلاً النار محرقتش إبراهيم عليه الصلاة والسلام عليش رب يعملها كاكل خطر عنده مقص أعظم وعلة أقوى اللي هي إظهار, اظهار صدق الروسل شفتم كيفاش يعني كي تتزاحم تززو وقت تسقط واحدة منها ما يسقط لجنس قدر المشترك من تززو عيلل ما يسقطش أبداً قبل المشترك بين الزوز عينال لذلك ما يسقطش وهذيك نحشنا بيه وكذا الكلام نحاولو والثاني لالتقاضي على الشرعيه على الخط